بسم الله الرحمن الرحيم البطل ان هذا الرجل كان صعيد البدن عالي الهم منذ ولد وهو على الكرد وقضى في سجون اليهود سنين عدم الخصة والذات بذمن فيه ظواهر اللي يشارون وجه التهنئة هذا رجل يتحرك من المسجد الى بيت خطواته معلوم لم يكن هاربا يجب رجل يتحرك بعلانية برنامج بتاعه معروف من السهل ان اي انسان يغزاله لو اراد ان يغزال لا يسدد له صاروخا من الجو حتى يفجر ياسوب واشلاءه تتمثف على الارض نخوة العربي تأبى مثل هذا الضيب تأبى مثل هذا الهواء نحن عرب لا. مسلمون قبل ذلك والاسلام دين البطول ودين الشداع والمسلم لا يبيط على الضيب والهواء اليهود اليهود تعلمون موقفه من رب العالمين وقد قال الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا الغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا إنهم لا يوقرون ربو وَخُونَ لا يوقرون نبي الغلت يون ولا يحترمون كتابه إنهم تحبونه ولا يحبونك وتؤمنون بالكتاب كله ولا يؤمنون بكتابه ها أنتم أولئة وَلَهُمْ عَلَيْهِ يُصِبُونَ نَفْسٌ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ لا. صحيحين من زيد زينم بانتجاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنوه يوما محمر وجه وهو يقول لا إله إلا الله ويل من العرب من شر قد قد فتح من وزن جوج ومعجود هذا وحلق بأصبعين قال زينم يا رسول الله أنهلك وفيما الصالحون قال نعم إذا كثر الخبر عمية عمر قال يا رسول الله على الحق؟ قال بلى قال أليس عدونا على الضابق قال بلى قال ألست رسول الله حقا قال بلى قال فلن نرحب الدنية في قال له أنا رسول الله ولست عصير وهو ناصري اين يبتن نصر علاجنا ونصرنا مرهون بهاتين الكلمتين صد التقوى لنقد يفرض عليك واقع عن ثلاث الضار لا نالع ان تقبله اذا كان جناح التقوى موجود يأثر دار المنار للانتاج الاسلامي والتوزيع ان تقدم لكم هذا الاسبار والذي هو بعنوانه هذا أوان الجد لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني والآن مع المادة إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعور بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له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 وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واستقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا استقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 فروى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر إلى المدينة كان المسلمون ينتظرونه كل يوم حتى نحر صهير فإذا لم يجئ رجعوا حتى خرج رجل من اليهود على أطم من أقام المدينة يقصد غرضاً له إذ أبصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبى فلم يتمالك أن نادى بأعلى صوته يا معشر الأنصار هذا جدكم فخرجوا إليه كما في بعض الروايات عند البخاري في التاريخ الصغير خرج إليه زهاء خمسمائة مثلم مدججين باستلاح فقالوا انزلا آمنين مطاعين فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دار أبي أيوب خالد بن زيت رضي الله عنه قال عبد الله بن سلام كما في حديث أنت عند البخاري وغير فجئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكنت أقترف لأهلي باختراف أنه كان يجني ثمار النخل وفي حديث عبد الله بن سلام عند الترمذي وغيره بسند صحيح قال فلما رأيت وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب وكان أول ما سمعته منه يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناتنيام تدخل الجنة بسلام وفي حديث أنس عند البخاري قال فقلت له إني سائلك عن ثلاثة لا يعرفها إلا نبي قال ما هي قال أخبرني عن أول علامات الساعة وأخبرني عن أول طعام يطعمه أهل الجنة وأخبرني عن الولد إلى ما ينزع مرة إلى أبيه ومرة إلى أمه وفي رواية عند البخاري ومرة إلى أخواله قال فأول علامات الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وأول طعام يطعمه أهل الجنة زيادة كبد الفود وأما الشبه فإن الولد تارة ينزع بالشبه إلى أبيه وتارة ينزع إلى أمه فقال إن الرجل إذا غشي المرأة فعلى ماءه على مائها فإنه ينزع إلى أبيه فإذا على ماء المرأة فإنه ينزع إلى أمه أو إلى أخوانه قال صدق وأشهد أنك نبي وإنك لحق ولكن يا رسول الله أرسل إلى يهود ولا تخبرهم بإسلامي وتلهم عني فإنهم قوم بهد إذا علموا أنني أسلم قالوا في ما ليس في فأرسل إليهم فجاءوا وعبد الله مختبئ وراء شفار فلما دخلوا عليه قال يا معشر يهود اتقوا الله والله إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا فقالوا ما نعلمه ثلاث مرات فقال لهم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام قالوا هذا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا فقال لهم أرأيتم إن أسلم قالوا حاش لله أن يسلم وفي رواية معاذ الله من ذلك فخرج عبد الله بن سلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوه في ذات المجلس الذي مدحوه فيه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجوا فقال عبد الله بن سلام يا رسول الله من هذا كنت أخاف أي أنهم قوم به يقولون الشيء وضبه في المجلس الواحد وليس في وجوههم قطرة ما وفي حديث ثوبان رضي الله عنه عند الإيمان مسلم قال جاء حبر من أحبار اليهود فقال يا محمد إني سائلك عن أشياء قال فدفعت في صبره دفعة كاد أن يصرع فيها فقال لماذا دفعتني فقلت له هل لا قلت يا رسول الله أي كيف تناديه باسمه فقال إنما أناديه باسمه الذي سماه أهله به فقال صلى الله عليه وسلم إن أسمي محمد الذي سماني أهلي بس فقال إني فائل فقال صلى الله عليه وسلم أوينفعك إن أجبتك قال اسمع بوذني قال ثل وكان معه صلى الله عليه وسلم أعود فجعل ينكت به في الأرض وهذا الصنيع له دلالة له دلالة وهو أن الرجل لن يسلم حتى ولو رأى كل آية فإنه لا يسلم قال له أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات قال يكونون في الظلمة دون الجفت أي دون الصراب قال فمن أول من يجوزه أي يمر على الصراب قال فقراء المهاجرين قال فما تحفتهم أول ما يدخلون الجنة ما هو الذي الشيء الذي يدحقون به أول ما تطأ أقدامهم الجنة قال زيادة كبد النون والنون الوالحون وزيادة الكبد هو شيء يوجد في طرف الكبد وليس هو ذات الكبد وهو ألذ شيء فيه قال فما هو أول طعامهم قال يأكلون من ثور الجنة الذي كان يأكل من اطرافها في الجنة ثور عظيم تغذى على اعشاب الجنة هذا اول شيء يذبح واول قعام يدخل بطون اهل الجنة جعلنا الله وياكم منها قال هذا اول قعام قال فما شربهم عليه لم يشرب يبلع به يعني ويشرب ايه او بعد هذا الحود قال من عين فيها تسمى سلسبيلة آخر سؤال طيب الولد متى يكون ذكرا ومتى يكون غنفا حديث أنت الذي في سؤال عبدالله سلام سأل عن الشبه وهذا الحب يسأل عن النوع كيف يصير ذكرا كيف يصير غنفا فقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل أبيض غليل وماء المرأة أصفر رقيق فإذا على ماء الرجل أذكر بإذن الله وإذا على ماء المرأة آنس بإذن الله فقال له صدق ثم تركه وذهب فهذا مصدق لكنه كفر وفي حديث ابن عباد الذي رواه الامام احمد وغيره وله صرق وهو حديث صحيح ايضا ان جماعة من اليهود جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انا سائلوك عن اشياء لا يعلمها الا نبي فذكروا شيئا من ذلك مما مضى وزادوا أي الطعام حرم اسرائيل على نفسه? اسرائيل هو يعقوب عليه السلام. قال اعطوني ذمة الله وما اخذه يعقوب على بنيه. ان انا اجبتكم ان تتابعوني وتسلموا. فاعطوه ذمة الله. وما أخذه يعقوب على بنيه فقالوا له هذا السؤال أي طعام حومه إسرائيل على نفسه فقال إن إسرائيل تصيب بعبق النسى فكان يصير أو كان يضر عليه الليل وله ذقاء زقاء يصياح لله عليه إن شفاه من هذا أن يحرم على نفسه أحب شيء إليه من المطعومات ومن المشروبات وكان أحب شيء إليه من المطعومات لحوم الإبن ومن المشروبات ألبانها قالوا له صدق لكن بقي شيء وبه نفارقك او نتابعك قال وما هو قالوا له من وليك من الملائكة ومن الذي ينزل عليك فقال لهم جبريل فقالوا هذا عدونا انه ينزل بالخط وينزل بالعقوبات ولو كان ميكائيل لتابع مالك فإنه ينزل بالقطر والنبات وفارقوه كافرين به والأحاديث في هذا كثيرة جدا وكتاب ربنا سبارك وتعالى مواطق بذلك ما موقف اليهود من الإله ومن الرسل ومن الكتب التي فيها الأوامر والنواهي هذا الكلام وإن كان معادا مكررا لكنه ضروري لاسباب السبب الأول الإعذار إلى الله تبارك وتعالى أننا قلنا وتكلمنا ونبهنا ومطحنا ومقتل الشيخ ياسيم رحمه الله كان يوم الاثنين الماضي حتى يحرجهم كما احرجهم قبل ذلك ومتمر القمة الذي عقد في بيروت قدموا ورق على استعجاد نعتارف الاسرائيل ونعم على قد كاملة بشرط كذا وكذا جاء الجواب سريعا وعمليا وهو انهم اجتاحوا جنين وطول كر وقتلوا الالوب المؤلفة من المسلمين سبعة الاف قتيل في هذا الاجتياح وهذا جواب عملي احرجهم لانهم لم يجدوا الا الشج والاستنكار المعتاد الان الشيخ احمد يسير رحمه الله ليس افضل الناس واليهود قتلوا من هو افضل منه وتقتلون من هو افضل منه لكن المسألة هنا لها بعد اخر وان هذا الرجل كان قعيد بدا عاليا الهم منذ كما قرأت في بعض التراجم له وهو عند سنة الأطفال منذ ولد وهو على الكرد يتحرك وقضى في سجون اليهود سنين عددا وقرد الخصة والغد تتمن في ظواهر منها النشارون بيهن القدر تور طب ما وجه التهنئة هذا رجل يتحرك من المسجد إلى بيت خطواته معلومة لم يكن هاربا مثلا في جب والذي يقومكم وظفروا به عشان يبقى فيه حلاوة للظفر يقول جبناه كان هربانه جبناه ونحن لا تخفى علينا خفير ونقدر نجيبه لو تحت الأرض لا برجل يتحرك بعلانية برنامج بتاعه معروف من السهل ان اي انسان يغتاله لو اراد ان يغتاله لا ان له صاروخا من الجو حتى ينفجر يا فوق واشلاءه ستمزق على الأرض الرسالة طبعا واضحة ماذا سيتعلون? نخوة العربي تأبى مثل هذا الضير. وتأبى مثل هذا الهوان صدر عن الاسلام. كان العربي لا يبيت على الضيف. ويعجبني كلام هذا الفارس. وهذا الكلام يُعزى لأكثر من واحد لرشيد بن الرشيد الضبي وابو زرعة الخزرجي ويعدى ايضا لحطم شاعر اسم حطم هذا رجل انتدبوه يوما فانطلق على فرسه وهو يقول هذا اوان الشد فاشتدي ذيك قد لفها الليل بسواق حطم ليس براعي ابل ولا غنم ولا جزار على ظهر وضم ثم يقول خذل جساقين خفاق القدم نام باشن يامن وابن هند لم يلم لما قرأت الابياس شدتني وهزتني من هذه النخوه هذا اوان الشد فشتد زي مزي اسم الفرس الورق كلها الشد لان هذا اوان الشد قد لفه الليل بسواق حطم أي انهم سرق في الليل وقد لف الليل هذا الفرس مع راكبه الذي هو حطم حطم يعني يعني اذا دخل مع انسان حطمه حطم ينهي كما في الحديث ان عائلة ابن عمر دخل على بعض الامراء فقال يا بني اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شر الرعاء الحطمة شر الرعاء الحطمة حطمة رجل عنده غنم كل ما غنمه يدخلصه يهبطه يحطمها يعني فهذا شر الرعاء لأنه لن يلبس أن يفقد الغنم جميعا فلابد أن يكون صبورا فهو يقول إن الليل قد لف هذا الفارس ولف الفرس وقد انطلق ليلة قد لفه الليل بسواقف حطم ليس براعي إبن ولا غنم يعني ليس رجلة من أثناء الناس إنما هو رجل له شكيبة ولا بجزار على ظهر وضم يؤثر عن عمر بالخطاب رضي الله عنه وأنه قال إنما النساء لحم على وضم إلا المرأة التي لها رجل تحيي الوضم للأرمة الخشب التي يقفع الجزار اللحم عليه دي اسمها وضم وإذا وضع اللحم على الوضم يعني مزدون لمن أراض فالنساء لحم على وضم فيهم طمع إلا إذا كان فيه راجل يحمل عرض وإلا يبقى النساء والسباحة لكل من يطمح إلينا ولا بجزار على ظهر وضب يعني يقول لست أنا في هذا الحال لست لحما على وضب يضعوني الجزار على الخشبة خدل الساقين خفاق القدم خدل الساقين يعني عريض الساقين خفاق القدم عريض القدم باتوا نيامن وابن هند لم يمن. دا لانه تنفر في ثأر يسير فلا يرجع الا وقد اخذ بثأره هي دي طبيعة العربي انه لا يبيت على الضيب ابدا كلام الجميل الذي قاله هذا الشاعب من بل عمبر وهذا الكلام كلما ذكرته كأنما هذا الرجل نظم هذا الكلام لنا وعلى حالنا بالضبط بالمقال لو كنت من مازل لم تستبح إبلي بل اللقيقة من دهل ابن شيبان إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوسة اللامة اللوسة هو الضعف يعني أن صاحب الضعف إذا ضعف فهؤلاء لا يضعفون قوم إذا الشر أبدى ناجزيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا لا يسألون أخاهم حين ينذبهم في النائبات على ما قال برهانا لا سن قومي وإن كانوا ذوي عدد 140 مليون ليس من الشر في شيء وإنهانا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحتانا كأن ربك لم يخلق لقشيئه سواهم من جميع الناس إنسانا عندهم تسامح عندهم يعني تضربه على خده اليمين يديك خده الشمال يديك اساه ويبقى ده هو ده التسارع كان ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس انتاس ده عربي وثني ليس عنده عقيده نحن عرب ومسلمون قبل ذلك والاسلام دين البطوله ودين الشجاع والمسلم لا يبيت على الذل والهوان لهو تعلمون موقفهم من رب العالمين وقالت اليهود يد الله مغلول غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا وقال تعالى لقد سمعت الله قول الذين قالوا ان الله سقير ونحن اغنياء فنكتب ما قال فذا موقفهم لا يثبتون لله صفات الكمال وكما في حديث ابن مسعوث الصحيحين جلس رجلان من قويش في ظل الكعبة عظيم شحوم بطونهم قليل فهمهم قال احدهما للاخر ترى الله يسمع ما نقول فقال له ان جهرنا سمع وان اخفينا لم يسمع فليس الله عز وجل عندهم له صفات الكمال ونعوت الجلال بل عبد العجل من دون كأنه ليس حيا عبد العجل من دون وكانت واقعة ينجى لها الجبيل بل ما هو أصم طيب زل عبد العجل لما ذهب موسى عليه السلام إلى نقاط رب لكن فيه هارون ونهاهم وكادوا أن يقتلوا طيب لفيه من كده لما نجاهم الله عز وجل من فرعون وارجلهم مبتلة بماء البحر مروا على قوم يعقفون على اصنام الله قالوا يمسج علنا اله كما لهم اله وارجلهم مبتلة بماء البحر وهم في مقام الشكر يعني هو لسه خارج من, من المصيبة الكبيض المفروض يكون بينهجب الشكر يعني عايش في مقام الشكر ولو ساعة واحد دقيق. ولو ربع ساعة. لأ لهم يا لسه كارجين من الماء على الشط. نروا على قول اجعل لنا اله. ومن الذي انقذك من فرعون? ومن الذي اطبق البحر على فرعون? ونجاهه. ومن الذي جعل الماء كالجبل? وترك البحر وهو تركه على حالك. كل فر كالطوض العظيم كالجبل العظيم. من الذي حول هذا الماء الى هذا الهل اليابس واجعله صخرا وجبلا يفضع يجعل لنا الها على طول كده في الساعة ولا ساعتين ولا يوم ولا يومين هذا موقفه الرب العلي راجع موسى عليه السلام بعدما ابلغه ربه ان قومه عبد العين طيب لازم نعتذر والاعتذار اول بوابات التوبة طيب نذهب الى الله عز ودل بافضلنا واحسننا اللي هم يروحوا هناك يحسنون التضرع والتوسل والكلام أنا لا أخذ رجلا يمثلني الضحن وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا قال إنها ستكون سنون خدعات يخون فيها الأمين ويثمن فيها الخائز يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصابت وينطق فيها الرويفضة قال من الروايبضة يا رسول الله قال الرجل استافه يتكلم في امر العام الذي يمثلك ويتكلم نيابة عنك رجل استافه. فكل كلام تفي يطلع منه يبقى انت بتقول. وهذا من اعظم المحن ان يكون وجهك وان يكون رأسك روايبضة. لا يبقه شيئا. احنا رحلنا رب العالمين عايزين بقى ناس يحسنون التضرر. كلام جميل وجيد وناس مغبتون عندهم في قلبهم ايمان وورع وتقوى وانتقى موسى عليه السلام سبعين رجلا على عينه نبي وعارف الافقياء وعارف درجات الناس واختار موسى قومه سبعين رجلا لنيقاتنا هؤلاء السبعون الممتازون حتى قال الله عز وجل واختار موسى قومه ولم يقل من قومه إنما قال قومه يعني هم من كل الأبقياء في بني إسرائيل لأن لو اختار موسى من قومه يبقى من فبعضية يبقى آخذ بعضا وترك بعض ترك بعض الفضلاء خلفه يوم يذهب هؤلاء إلى نيقات الله عز وجل فيقولون يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا ذو الأفضل في بني إسرائيل والذي اختارهم نبيهم موسى عليه السلام الذي يعرف درجات الناس وطبقات الناس لم يكن رجلا عاديا هو الذي اختارهم ان اختارهم نبيه حتى قال موسى عليه السلام متوسلا لربه اتهلكنا بما فعل السفهاء منا يبثل عند السفهاء بشهادة موسى عليه السلام فما بالك بمن خلف بعده هذه اليهود فيما تعلق لرب العالمين أما فيما تعلق بالأنبياء أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبارتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يا إما يكذب النبي يا يقتلوا الكتاب أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فرقوا دين الله وجعلوا الناس شيء عنه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار ليس عندهم ايمان فالتكاليف بالنسبة له الامر الشرعي حمد, حمد. تعرف ان كل انسان ليس له مقرب في شيء ومضطر يعمله يشعروا بمشقة في هذا الشيء انما يخفف المشقة الحب يخفف المشقة الحب فهؤلاء لا يؤمنون وعليم كلف فالتكليف صعب عليه. لو امر الشرعية ثقيلة زي الحمار تحمل عليه الحمد هو غير مستفيد. فيشعر بثقل الموضوع عليه. تحط على ظهره كتب. تعط دهب. تعط رجل. تعط اتباخ. هو كله عنده حمد. لا يمين. فهؤلاء الذين حملوا التوراة حملوها بمعنى نزلت عليهم وأمروا أن يعملوا بها وأن يبلغوها الناس هذه معنى حملوه. ثم لم يحملوها أي لم يقوموا بأعبائها كمثل الحمال يحمل أسفارا لعمر كما يزر البعير إذا غدا بأحماله أو راح ما في الغرائر أهو شير خراب فهؤلاء لا يوقرون ربا ولا يوقرون نبيا ولا يحترمون كتابا ايه الموثيق الدولية العاملة يتكلم عليه موثيق ايه اللي يتكلم عليه هؤلاء نكث العهود كثيرا لكننا ننف وقد قال الله عز وجل ذلك اصنعوا الى هذه الايات وتدبروها فكأنما فينا نزلت يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا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 إن الله عليم بذات الصدور إن تمتدكم حسنة تسوه وإن تصدكم سيئة يفرحوا بها وبعدين وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيظ فتدبر في هذه الآيات لا تتخذوا بطالة من دونكم لم يقل من اليهود ولا من النصارى إنما قال من دونكم ليشمل كل كافر لا يكون على مثل اعتقادك من دونك مباين لك باين منك لا تتخذوا بطانة وأصل البطانة مثل الشعار الشعار للمنابس الداخلية كما قال صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دفام الشعار أي الملابس التي تلي بدنك مباشرة ففي العادة لا يلي بدنك إلا أنعم الملابس وأفضلها وأرقها فالبطان هو الذي يصلع على حقيقة أمرك هل نحن نفذنا كأمة مسلمة هذا النداء وهذا التوجيه من رب العالمين أبد الذين من دوننا في كل مجالات الحياة عندنا اسمه خبير اسمه خبير هل ممكن استعمل الخبير ده في صناعة في زراعة لكن لا يعرف حقيقة امري لا هم الذين يدبرون لنا امرنا في بلاد المسلمين خالفنا وفاة الله فاخترقونا حتى النخاع كل شيء عندنا متشوف حتى الصناعات السلمية استطاعوا ان يحرق ان يختلفوها وان يضربوا الاقتصاد بهذا. صين النهارة. حتى فنص رمضان. اللي هو يعني يجعلوه شعارا من شعار المسلمين. حطولك عليه حل يا حل. وحطولك عليه الله وقال ليه تعيش? صنعوا كل شيء. وبالغوا في تخفيض اتعاله حتى بارة الصناعات. لا تتخذوا بصانة من دونكم لا يألونكم خبالة أي لا يقفر في إعناتك وإخبالك وإيقاع إضرار بك قد بدت البغضاء من أفواله سحصل في برانسا هو ده مش بغضاء دستورها علماني ومعنى علماني طبعا دي عبارة مضللة كلمة علماني عبارة مضللة أصل الترجمة الحرفية لا ديني لكن هو لو قال ديني في بلاد المسلمين سينزرون منها لا ديني يعني منشق كافر يعني فغيروه قالت نسمها علماني علماني نسبة إلى العلم اسم لطيف وظريف وأغلب الناس يقف عند العناوين ولا ينظر إلى المضامين بالجريدة تقرأ بس العناوين وتربيه ليه؟ لان كلام النهفة زي امبارح زي اول امبارح زي السنة اللي فات هو الكلام واحد لكن بنأخذ العناوين انتخل أنت تقص عند العلمان خلق عندك العلمانية ما حصلش عندك نوع من التوجس والريبة من هذا المصطلح فدستورها الذي هذا يقضي بان يمارس كل انسان حريته في اعتقاله مهما كانت زناءة هذا الاعتقال تعال كناك طريفة في فرنسا تعبدوا فروج النساء خرج المرأة الى عند بقى زي بعض وحر اعتقد كما يريد يعبد عجل يعبد شجر يعبد مدر يعبد اي حاجة الدستور بيكفل له هذه المسألة نيجي لحد المسلمين يوم يتدخل رئيس الدولة شخصي في ايه حجاب في, في مدرسة ويتكلم في مثل هذه الامور ما تكلم الا لان فرنسا بنت الكنيسة البكة. وحملة نابليون بونابرط على بلاد المشرق كث في الاصل حملة تبشيرية. ونابليون كان قتسا. رجل كان رجل متدين. وجاء بالحملة كما يقرأ تاية الجباركي يعرف الحقيقة كلها. فيوم يضيق البلد كله بحجاب فساتين. طيب امنعه طائف اليهود. مع ان هناك فرض وخيف اليهود ليست واجبة عندهم ده نوع من احترام لما يجي يقرأ نص من التوراة يطلع طيب السودة اللي جاي قلبه وحطها على بناه عشان يقرى خطر ولا خطرين انما انحجاب عندنا فرض على المرأة المسلمة اذا حاض فلا سواء بينهما لكن اعتمزلا اعتبروا زي طيب السود. هل تستطيع ان تصدر قرارا بمنع دي طيب تسوألت بدوني? لا. لان المسلمين ليس لهم ظهر. فيش دولة واحدة مختربة يخاطم على وجه الارض. لذلك اتجربوا وما وصلوا الى هذا صفرة. اعرفوا احنا ام مستهلكة وامة ضاعة وامة بتاع الكلام امة لا تحرك ساكنا برغم الاحداث الجسام التي تحرك الموت. تجعل الميت يتمال من في قبل. هذا الذي يجري للمسلمين من سنوات طوال والله اعلم بما يأتي الايام حبالة يلجن كل عجيب صخر اتحرك لم يتحركوا عرف الحقيقة دي يتعمل لهم عجيب لماذا لا يتعلون هذا وقت التمكين لهم فربنا تبارك وتعالى اوصان وقال لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألوا لكم خبالا وانتم ما عانستم قد مزت البغضاء من افوهيهم وما تغفي صدورهم اكبر قد لكم الآيات إن كنتم تعقلون من العلامات التي تبين الفرق بيننا وبينهم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم والمقصود تحبونهم أي أصل دينهم نحن نحب كتابهم ونؤمن به ونحب أنبياءهم ونؤمن بهم ونحب المؤمنين منهم برغم أنهم ليسوا من جنسنا ولا في عصرنا ولا تكلمون بلساننا لكن الإيمان يجمع المؤمنين في شتاة الأرض ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله كان مقتبا الكلام ولا يؤمنون بكتابكم لكن ترك التنبيه عليه بدلالة الموبع الأول لا يحبونك إذا تحبونهم ولا يحبونك وتؤمنون بالكتاب كله ولا يؤمنون بكتابه وإذا لقوكم قالوا آمن وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله علم بذات الصدور إن تمتسكم حسنة تسوء وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها فماذا كان فيها المباينة دي ونحن لا نستطيع أن نرد كيد هؤلاء فما هو الحل وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إذن ما هو الحل وإن تصبروا وتتقوا أنا أسجل من على هذا المنبر برضو إعذارا إلى الله لأننا لا نملك إلا هذا أسجل التنكار الشديد وبراءته وأكيد أنتم أيضا ستتبرؤون من هؤلاء الذين ينمزون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحب وفي الجرائد وفي المجلات لما رأيت غراميات رسول الله لم ألم ليلتها في مسلم في الدنيا يجرؤ على أن يكتب بقلمه يمسك القلم وتطاوعه يمينه ويكتب هذا العنوان ويكتب لم يكن يحجل ان يتكلم عن الجنس. لم يكن يحجل كلمة دي تقلل النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يحجل ان يتكلم عن الجنس ويتكلم عن النساء ويقعد كده في مرأ وقلت بأعمل واخلي الكلام ده يقال عن النبي عليه الصلاة والسلام ده الحمد لله نحن بشين على الارض الحمد لله أنه لم تأتي يعني كارثة لقدنا كلنا مع عوش الأرض لما يهان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهان من سنوات طويل وما فيش أي جهة رقابة تضرب على أيدي هؤلاء العبثين إلا حيودون فداه وهو صحيحين من حديث زينت بانتجاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالنوه يوما محمر وجه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب قد فتح من وزن يأجوج ومعجود مثل هذا وحلق بأصبعين وفي الوقت أحمد مثل الدرهم قالت زينب يا رسول الله أنهلك وفيما الصالحون قال نعم إذا كاثر الخبر نعم إذا كاثر الخبر ولا أخبر من أن يلمز رجل رسول الله الله عليه وسلم. لما لآدم يكتب مثل هذا الكلام ده كلام لا يرضاه مسلم ابدا. فوجد يتكلم عن النبي كما لو كانت والغريب في المشألات. ان هو جايب النبي في اول الملف ونرلين مولورو الفاجر الامريكي. يوضعه لسي في واحد. وغراميات الشيوخ. ويجيب لك شايت مشايخ ايه غرامياتهم يعني? ايه رأيت ثورتك والله الاحباء. هي نيه غراميات? كما قلت الناس بتكتفي بالعنوين علوان غراميات الشيوخ. طبعا الشيوخ دول عالم بيجروا ورنسوين. وعالم برضو بيحبه هزروا بتاعوا ويذهبون الى مالا يحل له. هي دي العنوين المكتوب. دامت اعظم اسباب الوهن. انظروا كيف ادب الله عز وجل المؤمنين. يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعلا. وقولوا انظرنا واسمعوا واللي الكافرين عذاب أليم أي ارعني سمعك وانت بتكلم النبي ما تقول لهش الدين وإذنك ايه اللي في الدين وإذن الدين بقول له اسمعني يا. اسمعني هات ودنك كم من الفرق بين راعنا وبين غراميات رسول الله المسافة دي المسافة الفرق بينهما كالفرق بين القدم والفرق كالفرق بين السماء والأرض ومع ذلك نهاه أن يقول هذه الكلمة تعظيما لجناب رسول الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا سلوش محمد ولا تناديه باسمه أبدا إن هذا ممنوع النبوة لها جناب وتوفير النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته فرض لازم لا اختيار للمرء فيه ومحبته واجبة وانظر كيف جعلها الله بين محبة الله للعبد ومحبة العبد لله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فجعل استباعه بين هاتين المحبتين إن كنتم تحبون الله محبة العبد لربك فاتبعوني يحببكم الله محبة الله للعب فجعل اتباعه بين هاتين المحبتين ولا يتبعه إلا محب لربه أولا فنهاهم أن يقول الواحد منهم راعنا وأرشدهم إلى لطن انظرنا اللي فيه معنى الأدب وفيه معنى التأني والتؤدب انظرنا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 بلغ من توقير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يناديه ربه إلا بيا أيها النبي يا أيها الرسول وما ذكر اسمه في القرآن مجردا إلا معرفا في باب التعريف إنما في باب النداء وهو ربه الذي خلقه وسواه وقطره واجتباه واقتفاه يقول له يا أيها النبي يا أيها الرسول القلياق دي كانت عند اليهود من الذين هذوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعطينا واسمع غير متمع وراعنا ليا بألتلتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقل تشوف العبارة ريهود يقول راعم هتودي فبدلها وذمهم لانه اذا جاز له ان يقول هذا الكلام في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن السهل ان يخالفه من السهل ان يخالفه انما يتبعه اذا كان معظما له وده كان شأن رضي الله عنه ابو ذر رضي الله عنه يقول كما عند البخاري وغيره قلت لأخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي فما أحب أن يزعجت قال فمشيت في ظل القمر في ظل القمر يعني الأماكن التي نجد فيها كان يحاول يختبئ فيها حتى لا يزعج النبي صلى الله عليه وسلم فرآه فناداه وساق حديثا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وهو شهور باتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام واقعته مع بلاد ابنه واقعة ينبغي على كل والد ان يتأثى بها في تربية ابنائه قال وهو جالس مع الاولاد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله فانبرى ابنه وقال والله لنمنعهن يتخذنه دغل الأدغال المكاني فيه أشجار كثيرة يشير إلى أن المرأة قد تجعل المسجد حجة لها لا عايدة تروح مسجد أولاً إنما عايدة تروح مشوار لا دول راحة قلت روح برضو اصلي اصلي اصلي اصلي المشوار كنا بين كنا بنصلي وابنتبع وابنتبع ربنا وابنخي منصلي فممكن لا تذهب الى المسجد اصالة فهو يريد ان يقول يعني المرأة اذا بان منها وظهر انها تجعل الذهاب الى المسجد حجة لا انا هم لكنه كيف اخرج العبارة لا تمنعوا اماء الله مساجد الله لا لنمنعهم تبا تقول احنا لي ده رد على النبي مع قطع النظر انت توصد ايه مهما كان قصده ما علينا من القصد بتاعه لكن النبي صعفه يقول لا تمنعه تقول تأمع خلاص معدتش هانظر ها في المذاكرة التفسيرية اللي انت عليها دي ولا نعصد محصد ولا ما عصدش كلام ده انتهى خلاص ليه لان هذا لفظ النحط يوضع الاعتراف صد رصد كده ده ممنوع وراعينا زيها بالظبط ومن هذا الباب ما رواه الشيخان عن أبي هريرة صلى الله عن وسلم صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم وضئ ربك اسق ربك أصعم ربك ولكن قل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي ولكن ليقل فتايا وفتاتي وغلاني زاد مسلم فكلكم عبيد الله ونساؤكم إماء الله مع الإطلاق لفظ الرب أطلق على بعض يعني مثلا حديث اللقطة زيد بن خالد لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الإبل قال مالك ولها معها حذاؤها وثقاؤها حتى يلقاها ربه أي مالكها واشتهر أن رب البيت ورب الدار فهنا صلى الله عليه وسلم يقول لا يقل أحدكم وضئ ربك اسق ربك البخاري رحمه الله وضع هذا الحديث في كتاب العزق وما هي علاقته بالعزق دوب عليه بقوله باب كراهية الاتطالة على الرقيق الاتطالة هو منعت هذه الكلمة مش منع تحريم إنما منع تأديم لناب تنفخ المال لو جاء الرقيق العبد وقال له ربي أطعم رجل فيتنافق استخدام الكلمة فظهر يتقلبها ويصدق المعنى في نهاية الامر فمعنى ان هو يقول لك ربي وانت تقول له يا عبدي ده في استطال على هؤلاء ومعاملة غير كريمة فلا يقول ان احدكم ربي وضع ربك اسق ربك اصعم ربك ولكن كل سيدي ومولاي اتنفس ما تقولش تعالى يا عبدي روح يا عدل. تكبر معك في الاسد. اللي دعب. فتتحكم فيك كما لو كنت الذي خلقته. افتغل انفاظ اخرى. كبرش مسألة عندك والكبر اللي ممكن يأتي بسبب الكلمة. ده ينطفق. باستخدام الالفاظ المناسب. فرعاية النظر. حتى وان لم يقصد معناه. ولما يقول اذك ربك هو العبد لا متخيل النسيد ده هو رب العالمين هو متخيل النسيد ده ممكن يعمل من دون الله لا لكن غاعة اطلاق الله حتى وان تخلف المعنى عند القائد ليه لأن النفس ضعيف وكما يقول ابن القيم في كل نفس داعية الالوهية كل واحد عنده حتة جوه كده على استعداد لو الظروب سمحت له يقول أنا رب العالمين قال واعتبر بحال فرعون إنه قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر فرعون كان بجهل وكان جريئا قال أنا ربك طالعت منه كده عشان جريئ كثير من بني آدم نفسه يقولها بس مش آس اضمر لانه عاجز ليس عندهم مقومات يؤذب التثبيه وخلوهم يحملهم على ان يقول انت اله وانت رب ولا يعبدو ولا كده يبقى مسات العاية في تغلق البهن. كما قال صلى الله عليه وسلم لا يقولن احدكم للعنب الكرم انما الكرم قلب المؤمن وفي لفظ إنما الكرم الرجل المسلم لا تقل للعنم الكرم ليه قال لك الكرم دا مشتق من الكرم وهذا العنم ينتقل منه الخمر التي حرمها الله عز وجل وقبح فعل شاربها فلما يطلق على ما حرم الله لفظ يدل على معنى حسن ربما هيج هذا المعنى بعض الناس فيقربه من المعان ولا يجوز لك أن تصف بالحسن ما قبح الله فلا تقل للعنى بالكرم الذي اشتق من الكرب إنما الكرم على الحقيقة هو قلب المؤمن لهم استقر الإيمان بالله فيه وهو النفذ الثاني إنما الكرم الرجل المسلم وأفضل ما في الرجل قلبه يبقى الرجل نما الكرم الرجل المسلم وقلبه يبقى كده الجمع بين الأحديث فيوم ينهاج أن تقول للعناب الكرم من هذا الباب وقال صلى الله عليه وسلم من هذا الباب أيضا وهو متفق عليه من حديث عائشة ومن حديث تهلي بن حنيف. لا يقول أن أحدكم خبثت نفس ولكن ليقل لقست نفسي وخبثت ولقست بنعنا واحد لقست اي غفت تحسي انت عنده غفايان عايز ترجع خلاص فقال لا تقل لما تلاقي نفسك كثلان وخمان لا تقل خبثت نفسي لان لفظه الخبير لفظه الخبير وسيء الوقع في القدن فلما قلت تغفت بالخبص فهذا شيء لم يرضه لك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك تعمل لفظ ثاني وقدمت المعنى بس ايه بس اخر قل من الناس من يعرف معنى لقسا انما يعرفون معنى خبسا فلا تطف نفسك بالخبس ده برضو ايه ده جعاية للألفاظ والألفاظ كما يقال فممكن واحد يقول زي الجماعة لما يفهموش حاجة ويعترض على حديث النبي يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاثة عقد فإذا استيقظ من نومه بعد ما يعقد عليه ثلاثة عقد يدينه القبض على أفان يقول له نم عليك ليل طويل قال فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإذا توضأ انحلت عقدة فإذا صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا وإلا أصبح خبيث نفسك ثلاثا فنقول أن هذا وصف لهذا العاصب ولا مانع أن يوصف العاصب الخبس لكن المسألة لا تصف نفسك بذلك فهناك فرق أن يوصف المر بها لا سيما كان مستحقا لها وبين أن يصف المرء نفسه بها فالجهة منفكة لكن في زمان الجهة يمكن أن يعترض معترض بالانتهاب ف عزيزة قولي يا أخواني علاجنا ونصرنا مرهون بهاتين الكلمتين الصبر والتقوى الصبر لأنه قد يفرض عليك واقع عن ثلاث أرضاه كرجل أبي لا مانع ان تقبله اذا كان جناح التقوى موجودا. كان حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. هو ايه اللي حصل في صلح لحديدين. جاء سهيل ابن عم. علشان يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام في الكتاب اللي عايزين يعقدوه علشان الاشتباك يتفكر. يدخلوا على البن الحرام ويحصل هدنة ما بين النبي صلى الله قريش. طيب نكتب الكتاب عملنا اتفاقيات نكتب الكتاب من ضمن الاتفاقيات على انه اذا جاءك من عندنا اللي بتكلم شهير بن عمر رجل اسلم ان ترده الينا خلاص وان, ر... وإن ارتد انسان من عندك ونحق بنا لا نرده اليك ازاي هو كده والله عايز نتمى بالكتاب نتمى ما بقى خلاص هو ده الشرط اللي أحضر الصحابة قالوا سبحان الله مطردين طب نعملها سواء رو رجل جامل عندهم مسلم يرجعه لو كاف الرجل يرجعه منه عشان نقيم عليه الحاج لا هم لسه يتكلمون واذا بابن سهيل ابن عمر ابو جندل وكان مسلما وحبثه ابوه ووضع في رجله الحديد وحقه في هما كانوا عند الحديبية وكان سهيل ابن عمر مزقون في مكة وكان ابو جندل ابن سهيل مزقون في مكة ما بين الحديبية وما بين مكة في حدود كده اربعين خمسين كيل استطاع ابو جندل ان هو يهرب من السجن ويجرجر حديده خمسين كيل كل ركل فيه حديد قد كده عملي جرجر في الحديد بتاعه تخيل الراجل بقى لما يكون بجرجر في الحديث بتاعه على مسافة كمتين كيلوح على بيو صاحبه ايه يبقى انتهت قواه بالكلية هم لسه يتكلموا والكلام جاء ابو جندا نظر اليه ابوه قال يا محمد هذا اول ما اوقضيك بيوه احنا لسه بنقول اللي يجي من عندنا مسلم ترجعه لنا وهو حصل الولد دا يرجع طبعا ابو جنجل او المواصل رمى نفسه على الارض انقى بنفسه بين المسلمين. سلم يسعد سلم قال اجيزه لي. خلاص فوي فوي يعني ما رافعك على الشرق بجت ما عدده. انا لم نقض الكتاب يعني لسه ما كنا بناشى البلوك والكلام. قال له لا. قال اجيزه لي. قال لا. قال بل قال لا افعل. نفط الاعد. دي عايز صبر ولا لا? لمنداء هوات وزل ولذلك لم يتحمل عمر بن الخطاب مثل هذا الموت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جدا ارجع ارجع خمسين كيلو كمان يرصف في اغلاله ويرجع لم يتحمل عمر الخطاب ولم يتحمل المسلمون عموما لكن عمر رضي الله عنه من شدة ما وجد تكلم البقية لم يتكلمون قد يكون دار من بعض حوار لكن ما جر أحد أن يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتراض إلا عمر قال يا رسول الله ألسنا على الحق قال بلى قال أليس عدونا على الظاطم قال بلى قال ألس رسول الله حقا قال بلى قال فلما نعطي الدنية في فقال له أنا رسول الله ولست عصيت وهو ناصري. كان كان كفيلا ان يزيل الانشعال. لكن الموقف اكبر من الاحتمال. فلم يصبر عمر ولم تشفي كلمات النبي فعلى صلى في صدره من الاحتاج بالمرارة والهوان. فذهب الى رفيقه وطنوه وحبيبه. ابي بكر الفضيق. اثبت الناس ايمانا. فقال يا ذا بكر على الحق قال بلا اليس عدونا على الباطن قال بلا قال فلي بنعص الدنيه في ديننا قال ايها الرجل استمتك بغرزه الغرز هو المكان الذي يوضع فيه القدم من الايه بتاع عل بتكون فوق الركوب كنت في كده ده الغرز استمتك بغرزه فهو رسول الله وليس يعطيه وهو ناصره استحملش عمر برضو الهوان اكثر من الاحتمال استحصى الواحلة وتقدم تقدم في ولايات الناس واذا بمنادي ينادي عليه خاط عمر ان يكون نادل فيه وحي نعترض ونزول الوحي بذن رجل سبة له على مدى الزهر فخاط أن يكون نزل فيه شيء. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ورآه النبي صلى وقال يا عمر لقد نزلت علي آيات خير مما طلعت عليه الشمس. انا فتحنا لك فتح المبين. هو ده هذا الموقف انا يحتاج الى فتر. كنت فيه رد فعل تلقائي بلا تخطيط. وذلك كتير من الناس يقول لك حماس لم ترد حتى لا عايز رد في نفس اليوم ده حسين بالمرارة والهواء ما يحتمل اي رجل لا يحتمل ممكن يروح يعمل عمل غير مسؤول يضيع عمل كبير فيها مثلا وانت تلاحي عدوك بينك وملاحظة بجة من الصبر ان لم تصبر ذات ده الفرع الاولاني دي كما يقال رشدة علاج استقر متقر اقول لهذا واستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اغفر لنا جنوبنا بصرافنا في امرنا وثبت اخدامنا تنصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قين الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا اكبر منها ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلق علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا تبئات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا